ا ل ر ح م ن الله ر ح أتحدث ي م إ ي الرحمن م و ا د رسول قطعي. ا ل ا ر ح د ث ب ص ف ت ي بنتي سابق ل ولكن اقول لكم ان ت ت ع ر م و ا الى الله ولكن اقول لكم ان تتعرضوا الى الله ولكن اقول لكم ان تتعرضوا الى الله Danny.